ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك حبك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 اللهم اعذنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم يا من عم البلاد فضله ونعماؤه ووسع البرية جوده وعطاؤه نسألك أن تجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان نسألك ان تجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعدق من نيرانك اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وذوي أرحامنا وأصحابنا وعلمائنا وشيوخنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين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 اللهم إنك عفون تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفون كريم تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفون كريم تحب العفو فعف عنا اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة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 <تصفيق> اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم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 وإلى أعلى علو درجاتك سابقين وبجودك ورضوانك واثقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحمنا إذا ورانا التراب وأغلقت القبور والأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم نولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلى احزاننا وذهب هممنا وغممنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آ الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا اللهم من ارادنا وبلادنا وخليجنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم امننا في اوطاننا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 إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق القائمين على هذا المسجد الكبير اللهم ثبت أجرهم اللهم لا تحرمنا ولا تحرمهم أجرهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو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 اللهم أنج المستضعفين في سوريا وليبيا اللهم أنج المستضعفين في سوريا وليبيا اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوالهم في اليمن والصومال ومصر وتونس وفي جميع بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم هيئ لهذه الأمة اللهم هئ لهذه الأمة أمر الرشيد يعز فيه أهل الطاعة ويهدا فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا ومولانا وخالقنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ورزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم وعليك باليهود المعتدين اللهم وعليك باليهود المعتدين